في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين المتصفين بالصفات التي قدمنا هم الوارثون وحذف مفعول اسم الفاعل الذي هو الوارثون لدلالة قوله الذين يرثون الفردوس عليه والفردوس أعلى الجنة وأوسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن جل وعلا وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم الوراثة وقد أوضحنا معنى الوراثة والآيات الدالة على ذلك المعنى كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء في سورة مريم في الكلام على قوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا كان إيضاح معنى الوراثة فأغنى ذلك عن اعادته هنا وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي على صلاتهم بغير واو بصيغة الإفراد وقرأ الباقون على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد لأن المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول وقوله هنا هم فيها خالدون أي بلا انقطاع أبدا كما قال تعالى عطاءا غير مجدود أي غير مقطوع وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق كما قدمناه مستوفا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين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 بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أطوار خلقه الإنسان ونقله له من حال إلى حال ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا وقد أوضحنا في أول سورة الحج معنى النطفة والعلقة والمضغه وبينا أقوال أهل العلم في المخلقة وغير المخلقة والصحيح من ذلك وأوضحنا أحكام الحمل إذا سقط علقة أو مضغه هل تنقضي به عدة الحامل أو لا وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من سيدها أو لا إلى غير ذلك من أحكام الحمل الساقط ومتى يرث ويورث ومتى يصلى عليه وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآيات وسنذكر هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى أما معنى السلالة فهي فعالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه ومنه قول أمية بن أبي الصلت خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه ومنه قول حسان رضي الله عنه فجاءت به عضب الأديم غضا فرعا سلالة فرج كان غير حصين، وبناء الاسم على الفعالة يدل على القلة كقلامه الظفر ونحاتة الشيء المنحوت، وهي ما يتساقط منه عند النحت والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين خلق أبيهم آدم منه كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب وأنه لما بل بالماء صار طينا ولما خمر صار طينا لازبا يلصق باليد وصار حمأ مسنونا قال بعضهم طينا أسود منتنا وقال بعضهم المسنون المصور كما تقدم إيضاحه في سورة الحجر ثم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء كما قال في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقال في الأعراف وجعل منها زوجها وقال في الزمر ثم جعل منها زوجها كما تقدم إيضاح ذلك كله ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل فأول أطواره النطفة ثم العلقه إلى آخر ذلك وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج أيها المستمع الكريم سوف نستكمل بقية حديث المؤلف حول الآيات في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته